لا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا أتنا من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 الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفه وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا وَرَبَتِ تَقْرِضُونَ ذَا الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ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 بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلمو أن وَأَعْدَى اللَّهُ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِ بُنْيَانَ وَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ وَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ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 مَالَهُ مِنْ دُونِي مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَأَذْكُرْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَمُبَدِّلِ كَلِمَاتِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 الشراب وسأت مرتفقاً اللهم إنا ندّمجن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إننا لا نضيع أجر من أحسن عملاؤك لهم جنة عدن تجري انهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضرا ويلبسون ثياباً خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك ثم الثواب وحسن ثمر تفقا و الضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل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 ما له وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما أضن أن تبيد هذه أبدا وما خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن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 يخير من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُورُ بِئْسَ لِلظَّانِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كنت متخذ المضللين عضدا ويوم يقولون آتو شركائ الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجبوا لهم وجعلنا بينهم ما وبقا ورَأى المُجَرِّمونَ رَفَضَنُوا أنَّه واقطعها ولم يجد عنها مصرفا اللهم منك وجد ولقد صرفنا في هذا القران من ناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع لا يؤمنوا إذ جاءهم الهدا ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبله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 ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهددوا إذا أبدا وربك الوفور ذو الرحمة لو يآخذوا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 سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِ عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَك مِنْهُ ذِكْرًا فَأُطْلَقَ حَتَّى إِذَا رَكَبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا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 تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أريتني استقع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجران قال هذا فراق بيني وبينك سأنبى في تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعبها وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة رصبا، وأم الغلام. فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لؤلاء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 ذلك تؤيل ما لم تستع عَلَيْهِ صبراً ويسألونك عن ذي القرنين قل سأثنوا عليكم منه ذكران إن مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرض في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذبا كرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلو مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا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 فهل نجان لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني في ربي خير فاعينوني بقوه فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد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 124. الذين كانت أعينهم في غطاء لعن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء تَدَنَّى جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ في فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الَّذِينَ ضَلَّ في فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ هم يحسنون صنع، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاه فحبط. أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزائهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياته ورسلي هزوا كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا اللهم جننا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي بحر قبل أن تفتك لما تربي ولو جاءنا بمثله مددا قل إنما أنا بشرهم مثلكم يوحى إلي, يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن ان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعباده ربه أحدا